آمين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وَكَانَ أَهْلُكُنَا قَدْ لَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِياضًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ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 ألم تر أن أرسل الشياخين على الكافرين تؤذهم الزّان فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذاب فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذاب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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتقر الجبال وتقر الجبال هدى تعول الرحمن ولدا وما يبقي الرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عددا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه قودا ان وكلهم اتيه يوم القيامه فودا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مأثما فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الودان وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم رزا Allah Allah naam um, a All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 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض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 اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك من بالميرانك اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وأولاتنا اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكيم نزلهم ووسع مدخلهم واقسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدنس.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 من غير حساب ولا عذاب من غير حساب ولا عذاب اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمرك وأحسن في عمرك واختم لنا وله بقاتمة الإحسان رحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في سوريا اللهم فرج عنهم اللهم نفس كربهم اللهم احكن دماءهم اللهم اشف مرضانا اللهم مرحم موتاهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم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 اللهم وفقه ونائبه وإثوانه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين بتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز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 الله <تصفيق> أكبر Thank